بوك 2 ترسدشمت ثلاثون ثلاثون رسطورانة في المطعم اثنين في المطعم اثنين پرشو أبرسنو سلتشون أريد واحد عصير تفاح من فضلك واحد عصير تفاح <تصفيق> أريد واحد عصير ليمون من فضلك واحد عصير ليمون <تصفيق> أريد واحد عصير طماطم من فضلك واحد عصيرطماتم؟ نريد توريس رودونو يوينو أريد كأس نبيذ أحمر من فضلك كأس نبيذ أحمر نريد توريس بلدو يوينو أريد كأس نبيذ أبيض من فضلك كأس نبيذ أبيض نريد بودلو شامبانو من فضلك قنينة شامبانيا ارميكست هل تحب السمك هل تحب السمك هل تحب لحم البقر هل تحب لحم البقر ارميكست تحب هل تحب لحم الخنزير؟ نوريتشاو كونور سبي ميسوس بدون لحم من فضلك شيء بدون لحم نوريتشاو درجوفي رينكينيو اريد طبق خضروات مشكله من فضلك طبق ات مشكلة نجكوس أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل من فضلك شيء لا يحتاج لوقت طويل نور هل تحه مع الأز؟ هل تحبه مع الأرز؟ Norrite su makaronais hel tu hibuų mameą hel tu hibuų maąą norite su bulvymis hel tu hibuų ma batatis el tu haibuų ma batatis tai man nekan nu jo La juo žybūnį ta'amahu. chalas. kalas atšhalės. At ta'amu ta'am Tu aš neusisakiau. Lem atlub hādą. Mą talaptą hādą. Prašoma paspausti www.bukdu.de kad pamatytumėte knygas ir parsisiūsite naujausią versiją.